وجدنا ما مليت حرسا فوجدنا هامليات حرسا شديدا وشوبا واننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد وان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 تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً خَالِدِينَ فِي خَلَدَةٍ حَتَّى إِذَا رَأُوهُمَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً وَأَقْلُ عَدَدًا